هذه القصيدة من كلمات وصوت خلاف بن عطية المالكي يا علي مالك من الفقر يا الصاحب خلاص الفقر قهر الرجاجيل ربي يقطعه كم سنه في حط الفقر في ساحة قصاص يستغيث الناس لكن ما حد يسمعه وانقتل هالفقر بالسيف ولا بالرصاص هو مصير الفقر يا الشيخ متلحف معه عيشتك في وضع مكتوب ما عنها مناص أرض بالمقسوم يا شيخ والدنيا سعه لا تقول المشكلة خيمت والوضع خاص الشكاوي ما تجاوز حروف المطبعة الذي سائق شبح والذي سواق باص كل واحد له مساره ولا حد يمنعه والذي عنده همر لو تجاوز جيب شاص المسافة واحدة بس منه يقنعه الدروب موسعه والذي عدر بحاص أترك الأيام تعطيه درس وتوجعه والذي في بحر الاوهام يتحدى وغاص ينتظر جوجل ويمكن يحدد موقعه والفقر ما هو معيبه ولا هو بنتقاص طالما الأرزاق بين العباد موزعه